برت الله فيكم فضيلة في الشيخ سائل يقول يشتكي بعض الآباء من صعوبة إيقاظ أبنائهم للصلاة الفجر خاصة أيام الإجازات فهل يلحق الأب اسم إن هو حاول واجتهد مع أبنائه ولكن دون جدوى أتابكم الله يشتكي بالوالد ويتصور لا يعذر فيها ما في عذر المسألة كلها مسألة إهمال وتقصير وتكاسل ابنك تحت سلطانك وتحت قوتك و ق ه ل ت تعود من الصغر ألا أن تقيم للصلاة ولذلك الأب الذي تجد يقيم أبنائه للصلوات ينشأ أ ب ن ا ء من الصغر منذ ن ع ل م ا أ ف ا ر م على السماء الطاعة وتكسب كل شيء حول بينك وبين الواجب الذي فرضه الله عليك لا ت ج ا م ل ولا تخاف واعلم علم اليقين أن هذا هو ن ج ا ك و ن ج ا ت أهلك و و ل ا د ك وكان بعض العلماء يقول. لو أن كل والد أعياه ولده وهو يقيمه إلى الصراخ ويأمره بحد من حدود الله تصور أن حية بجوار ابنه أو نار تريد أ ن تأكله يتصور هذا ويتخيل ويعرف كيف ي و ق ظ ابنه للصلاة يجعل عنده شعور كأن ابنه يريد أن يحترق وينظر هل ي و ق ه ولا لا ف ت ج د يبذل كل ما يستطيع لإيقاظ لكن ذ ا جاعد الأوامر الشرعية يبحث عن كل عذر وعن كل فتوى ترخص له في ترك أمر الله لا والله لا ت ع ذ ب ق و أ نفسكم أهليكم نار تقي ابنك من النار لا أمرك الله أن تأمر تأمر ه وتقول قم للصلاة وتقيم ولو كان ن ا ئ م ا ترفع حتى يقمل و الصلاة المرة الأولى يرى منك القوة والغلط المرة الثانية يكون أضعف المره هكذا صراع الحق والباطل لكن ي و م الأول ت ا ت ي وتقول يا بني قم للصلاة بقوة فلا ي ت ج ي ّ ل ك فيقوا سلطان الشيطاني و ي ق و ى سلطان الشيطانيه عليه ف ي ج ي ت اليوم الثاني تقول يا ا بني قم إلى الصلاة إذا بها أضعف من التي قبل ه ا ثم تأتي في اليوم الثالث تمسح ب ر ا س ي تقول أصلحك الله قم للصلاة فلا يزال يتخاذل يتخاذل حتى يركبه الشيطان عباد الله يا ه ل ك و ي هلك أولاد، يا ه ل ك و ب ت ض ي ع الله عز وجل ويا هلك أولاد ب ا ل ت ك ا س ل ل ت خ ا ذ ل مرهم بما أمر الله، وخذ بحجهم عن النار الله وجل و ع ل ا وتصور أن ابنك بين الجنة والنار لا نجاة له إلا أن تقيم عليه مع ا مرك الله بإقامته، إذا كان عندك هذا الشعور بالمسؤولية تعرف كيف تقيم ابنك، ولو كان وراء ابنك اختبار أو وراه شيء من أمور الدنيا ل ع ر ف كيف تقيمه، وعندها. لا تبالي بكل شيء يحصل، ولكن ما أهون الدين عن الناس؟ ما أهون الخالق على المخلوق؟ وما قدر الله حق قدره؟ سبحان من يطعمهم، ويرزقهم، ويكسوهم، وتجد الواحد منهم يقيم ولدا للاختبار من الساعات الباكرة، ولا تجد أحد يشتكي عن إقامة الولد ل ا خ ت ب ا ر ه مرة سألتهم، وجدت شخص يسأل أنه يجد صعوبة في إقامة أولاد للاختبار، هل وجدت ما أحد؟ يد الصعوبة في إقامة أولاده و ق ر ا ب ت الدوام أو غيرها من حضور الدنيا أبدا والله ولو كان ابنه معه في تجارة أو سوق لو جت البيت كله يستنفر فعجب والله أن تجد الأم صلى الله عليه وسلم ا و ع ى إذا أمره أن يقوم الصلاة قالت له إنه تعبان لا تعقد البلد والله إن التعقيد والضياع للذريات والضياع للدين والدنيا والآخرة هو التفريط بحدود الله جل وعلا كان الناس يظنون أن الأمر بالصلوات والطاعات منذ ع ش ر ش ي ن سنة حينما دخلت عليهم مدنيا زائفا كان يظنون ا ن هذا تعقيد ولمما تكاسلوا وتخاذلو في تربية الأبناء وأصبح الابن ي س ف ه أباه ويتكلم على أمه في وجهها ن ص ل الله س ل ا م ة والعافية لا يرعى لله حرمة ولا يرعى إ ل ا ولا قرابة عندها عفوا أصاب الندم وتمنوا أن ذلك التعقيد أخذوا منه لصلاح أولادهم و د ر ي ا ت ه التعقيد أن يترك الحبل على ا ل غ ا ر ب وأن يؤذن ب ذ ر ي ض ة الله وأن يدخل الأب ويخرج ولا يبالي ص ل ى أبناؤه أولم يصلي فاتق الله عز وجل وتأمر بنا أمر الله تأخذ بحجده مع ن ا ر الله والله يعينه والله يسدده والله لا يخيبك وكم من أ ب سعى في كافئ أهله ودريته من النار و ف ق ه ر ب ه ولا يزال لك من الله معي ومن الله ظ ه ي ر ومن هذه الساعة توطن نفسك على أنك تأمر ولو أن ابنك لمتنع من القيام وكان كبيرا ت خ ا ص م ه و ت ق ف ف وجهه وتنكر عليه حتى يشعر أنه لا مكان له في هذا البيت إلا إذا قام حد الله ح و م ا الله عزوجل فإذا استقامت بيوت المسلمين على هذا استقام لهم أمد الدين والدنيا والآخرة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أمة أ ع ز الله بالإسلام فنه متغينا ا ل ع ز بنا سواه أدننا الله ولذلك تجد من أذل الآباء والأمهات في البيوت الذي لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن حرام الله وتجد أعذ الآباء وأعذ الأمهات البيت الذي إذا دخل الأب كأنه دخل مهيمنا على هذا البيت لكنه مهيمن بأمر الله وتمكين الله جل وعلا لأن الله وعد أن مكنا في الأرض كل من أمر ب إ ق ا م الصلاة وإيتاء الزكاة ولا تزال تقيم حد الله في ب ي حد الله في بيتك حتى يوفقك الله فتنتقل إلى مرتبة أ ع ل ى فتصبح آن ر ا بالمعروف في قرابتك م يرفع الله ذكرك حتى تصبح آ م ر ا بالمعروف في حيك وهكذا وهكذا حتى يجعلك الله هذه المهديا م و ف ق ا مسددا والله تعالى